الإجابة الصحيحة هي B يتكون الخط الموجود وسط المعبد من خط متواصل وخط متقطع يمكن للسائق تجاوزه عندما يكون الخط المتقطع من جهته في هذه الحالة أخذ بعين الاعتبار الخط المتواصل وتكون المجاوز إذن ممنوع